بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م نحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن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 كان يرجون لقاء الله فإن أجل الله لات فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الْإِنْسَانَ بوالديه حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ لتشرك حُسْنًا وَإِن ليس لِتُشْرِكَ بِمَا علم فلا لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 من ربك لا يقول كنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا وَقَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَذْقَالَهُمْ وَأَذْقَالَمْ مَعَ وَلَا يُسْأَلُونَ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْمَا كَانُوا يَفْتَغُونَ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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق اعبدوه واشكروا له واشكروا له اليه ترجعون اليه ترجعون إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبركم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما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 إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لن ننجي نفسه وأهله إلا مرأتهم كانت من الغابرين. ولمَّا أنجأت رسلنا لوطا. بِهِمْ وَطَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ النَّازِهَةِ رِجْزًا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 سَبِّيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العن كبُوت اتخذت بيته وإن أُوْهَنَ الْبُيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ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 ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أ يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب أولم يكفهم أننا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 والذين آمنوا بالباطل وكسروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجلهم سَمَّ الْجَهَامَ بغتته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت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 أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صدروا على ربهم يتوكلون، اللهم جن منهم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سهلنا وإن الله لمع المحسنين